فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آ ل ه ه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا يملكون لأنفسهم انفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا إ ن هذا あふてら ه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهيتم لا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض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 و ーダー ا ォーター و ウォーターズ・ウォーターズ・ウォータ ا ت ت ب ウォーターズ・ウォーターズ・ウォータ ن ズ・ウォーターズ・ウォ ل タ ك ズ・ウォーターズ・ウォーターズ・ウ ل ーターズ・ウォーターズ・ウォーター ا ل ォータ م ズ・ウォーターズ・ウォーターズ・ウォーターズ・ウォーターズ・ウォ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 والذين إذا أ م ف ق و いて話を ر く و, و ا و ついて話を聞く و とに ن いて話を聞 ك ことに و い ا 話を聞くこ ل について話 ن 聞くこ ا ل ついて話を آخر ولا ي ق ت ل و ن النفس التي حرم الله إ ل ا, إ بالحق و ل ا ي 聞くこと ن َいて話 ذلك العذاب يلقى له الع القيامة ويخلد إلا وعمل عملا صالحا يوم فيه ثاما ضاعف مهانا تاب من وآمن فأولئك يبدل الله سيئاتهم ح س ن ا ね」